بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى. تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكل ويتمتع ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية الله ولها كتاب معلوم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 فيها رواصي وأنبتنا فيها من كل شيء مزون وجعلنا لكم فيها معايشا وملس لهم برزقٍ وإمّى شيء عذه إلا وإمّى شيء إلا عيدنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقيح فأزلنا من السماء ما فسقيناكم وما أنتم له بخاسين وإن على نحن وحي ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك وان ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمئ مسنون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 قال رب بما أغويتني لو زينا لهم في الأرض ولا أغوينه مجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق قول إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا سراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم موعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ودخلوها بسلام آمنين ونزعنا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 تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال وَمَن يَقَالَتُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إلَّا الظَّالِلُ قَالَ فَمَا خَطَبُكُمْ يَهَالُ مُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إلَّا أَلَلُوطٍ إِنَّ لَمْ نَجْوُهُمْ أَجْمَعِينَ إلَّا مَرَأَتَهُ قَدْ ضَرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرَافَسَ أَمْتَرُ ال إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسل قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك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 لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يعمهون فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ فجعلنا عَاليةً هَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً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 إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المفاني والقرآن العظيم لا تمدن عينك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلا أزواجا لا تمدَّ عينك إلى ما متعن به أزواجٌ منهم ولا تحزن عليهم وخفِّ جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المقصودين الذين جعل القرآن عظيم فو ربك لنا أجمعين عما كانوا يعملون فصدَّ بما تأمر وأعرض عن المشكِّين إنك فيناك المستهزين الذين يجعلون مع الله لا آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيط صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وعبد ربك حتى يأتيك اليقين